لله ا ر ح موضوعنا ن العالمين الرحيم الحمد لله رب ا ا والسلام سيدنا النبي ل ل على وعلى آله ص وصفه ة و محمد دميه إجمعه م الذي سنتكلم عنه اليوم في ا ل م س ا ب ق ة و ا ل م ن ا ض ل ة والمراد ب ا ل م س ا ب ق ة ما تعرفونه جميعا مما يجري بين الناس من التسابق على الخيل أ و الجمال أ و ما شابه هذا وهي م أ خ و ذ ة من ا ل ت ب ق ي و أ م ا ا ل ت ب ق ب ف ت ح الباء فهو المال الذي يدفع ل أ ح د ا ل م ت ف ا ب ق ي ن ممن يفوز في ا ل م س ا ب ق ة في الشروط التي ت ك ر ه ا و أ م ا ا ل م ن ا ض ل ة فهي المراماه ويكون ذلك الاتهام س يقال ناضل أ و ل ا ن أ و ل ا ن ا فناضله كما لو قال غالبه فغلبه وزنا و م ع ن ى فالمراد ب ا ل م ن ا ض ل ة ا ل م غ ا ل ب ة بالرمي من الذي يغلب صاحبه برمي ا ت ه ا م وما في معناها في الماضي كانت ا ت ه ا م هي التي يتناضل بها واليوم هناك أ ش ي ا ء أ خ ر ى يمكن أ ن نتناضل بها كالبنادق والمدافع وما شابه هذا قال ا ل إ م ا م ا ل أ ز ه ر رحمه الله تعالى النضال في الرمي والرهان في الخيل والسباق يكون بالخيل والرمي كما في قوله تعالى إ ن ذهبنا نستبق في س و ر ة يوسف قيل معناه ن ن ت ض ل باتهام و ا ل م س ا ب ق ة و ا ل م ن ا ض ل ة هما س ن ة ا للرجال م ا سنة ن ل ل ة سنة دون النساء للرجال غير ذوي الاعذار ل أ ن ذا العذر لا يذهب لحرب أ س ف ق الله عنه الجهاد وبناء على هذا فهو ليس ب ح ا ج ة لهذه ا ل أ م و ر و أ م ا من سواه من الرجال ا ل أ ك ف ا ء فيسن لهم هذا و إ ن م ا يسن اذا كان ل ق ص د التدرب ج ه ا ا د لقصد ل ه ه ج ؤ إلى ل ا لقصد ل د ا ت من أ ج ل الجهاد ف إ ذ ا لم يكن ل ق ص د التدرب والتهيئ للجهاد فهو من المباحث ما لم يقصد به الحرام ف إ ذ ا قصد به الحرام ك أ ن تدرب لقطع الطريق أ و ما شاب هذا فهو حرام ف ا ل ن ي ة هي التي تحدد ثواب ا ل إ ن س ا ن أ و عقابه و إ ن م ا هما س ن ة بالاجماع تجمع علماء المسلمين على استحباب هذا والاصل قبل الاجماع قوله تعالى و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من قوه وروى ف النبي صلى الله صلى عليه س مسلم ل القوة بالرمي فقال ألا إن القوة م غم كما رواه وغيره و إن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه خرج على قوم من أ س ل م ينتظرون فقال ارموا بني إ س م ا ع ي ل ف إ ن اباكم كان ر ا م ي ا وروى أ ن س أ ن ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء كانت لا تسبق فجاء ع ر ب ي على قعود له ف ت ب ق ه ا معنى ذلك أ ن ه جرى السباق بينهما فشق ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن حقا على الله الا يرفع شيئا في هذه الدنيا إ ل ا و ض ع وروى أ ب و داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت ب ق ق ل ن المراد ا بالسبقه و المال الذي يدفع للمتسابقين بشرطه لا سبق إ ل ا في خ ف أ و حاسر أ و نصب ومن تعلم الرمي و أ ت ق ن ه يكره له أ ن ينساه وقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من علم الرمي أ ن يتعلم الرمي و أ ت ق ن ه ثم تركه فليس م ن أو قد عطى من تعلم من الرمية ثم منا تركه فليس وهذا وعيد ه ذ ا و لمن تعلم الرمي ثم تهاون فيه حتى تركه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لغير الرجال من النساء فهو ب ا ل ن س ب ة لهن مباح وليس مندوبا لان ل ل أ الله تعالى أ س ق ط عن النساء ا ل جهاده و ل ك ن يباح ل ل ن س ا ء التسابق وما شابه هذا ضمن الظالم الشرعي وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة فسبقها وسبقته وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه باتباع يجوز للإنسان أن يأخذ ل العوض عليها المال الشروف التي ي يأخذ يجوز ه تذكرها ا أن ل أ ح د المتسابقين أ ن ياخذ مالا إ ذ ا سبق ويجوز لغير المتسابقين أو المتتابقين ان ل م ت ا ق ي أن يبذل المال بشرطه الذي تنكره أ ي ض ا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إ ل ا في ثلاث نصل أ و خف أ و حافر قال الامام النووي رحمه الله تعالى وَيَحِلُّ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا أَخُذُ قال لأن فيه تصح ر غ ي ب ا للتعزاج للجهاد قال ت المناظره م ي ل ا المال وأخذ على ي ه ا قال المناظلة ل تصح ع اتهام ورماح ورمي ب أ ح ج ا ر هذا ط ب على ا ك الكلام ما كان عليه الناس في ذلك الوقت ما كان عندهم غير هذا ي ر ي د ن ا وسائل أ خ ر ى ت ن ذ ل منزله هذا لا داعيه لذكرها على التفصيل فبدل الحجر يوجد ا ل ق ذ ي ف ة ف م ع ن ى واحد و إ ن م ا كل كاتب يكتب بناء على ما يوجد في زمانه ونحن اليوم لو كتبنا في زماننا ربما أ ت ى يوم في المستقبل يعتبر الناس حضارتنا التي نحن فيها اليوم من الحضارات ا ل ق د ي م ة ا ل ب ا ئ د ة لا ندري س ي أ ت ي على الناس اليوم لا شك إ ذ ا بقيت الحضاره ة في ت ط و الماديه ا ح حضارة ا ل ي ة إذا بقيت في و ض ع اليوم ا ح ا ل ا ل ي يوجد معظم الطيران في العالم بطيار لكن قريبا سوف ينتهي الطيار ا ل ط و ا ر ي خ س ويستغني ف ن ا س ع ن الطيران و ا ر ل ا ل ط ا ئ ر ا ت شيء تقليدي قديم يوجد عند الدول ا ل م ت خ ل ف ة نعم و ع ن د و بعد ذلك يصير الناس يتقاتلون في غرفهم عن طريق الكمبيوتر مع الفداع ي أ ن يعمل شيئا ابدا اقمار ص ن ا ع ي ة وكمبيوتر هو في غرفته يحارب العالم ويحارب فكل زمان له معارف وفيه ث ق ا ف ة وهو كل إ ن س ا ن يكتب بناء على ما كان في عصره نعم فقال تصح المناظرة على تهام ورماح فقال تصح ورميا ب أ ح ج ا ر بمقلاع أ و بيد ا ل مقلاع تعرفونه جميعا يرمى به الحجر ويصل إ ل ى م س ا ف ة أ ب ع د من الرمي في اليد وكذلك م ن ج ن ي ي الاله التي كانت تستعمل ل ق ص ف ا ل ح ج ا ر ة ا ل ك ب ي ر ة ت م ندفع اليوم وكل نافع في الحرب هذا هو الضابط الذي يفيدنا جميعا ولا داعي بعد ذلك للكلام على التفاصيل ه وكل نافع في الحرب فكل ما يمكن أ ن يستفاد منه في الحرب يحتاج إ ل ي ه في الحرب التدرب عليه والمنافسه فيه و ا ل م س ا ب ق ة عليه جائزه ثم ذكر بعض ا ل أ م و ر التي لا يمكن أ و لا يستفاد منها في الحرب ما في د ا ع لها قال لا على ك ر ة صولجان وبندق يرمى به إ ل ى حفره ة الشيء التي يعلم ب ا الأولاد في الحطرة الأرض ويرمون إ ل ي ه ا النوى أ و يرمون ي إ ل ه ا ا ل ح ا ح ل يرمون إليها هذا ا شيء ه لا فائده منه في الحرب ولا على سباحه ة في الماء ذ المسألة مسألة في الماء ل يجوز ا ل م س ا ب ق ة عليها ولا على شطرنج لا ف ا ئ د ة منه تستفاد في الحرب وخاتم خاتم هذا يضع الخاتم في يده ويقلبه ثم يدخله في اصبعه لا, لا يجوز بذل المال عليها والآن جواد يقول هو ما ما اتباحا ما تسابق ما تشاء المال يتكلم على هذه يعني ما ما تشاء. لكن بذل المال على الذي يتكلم عليه تصرح هذه هذا يعني ك ر ة القدم تسابق بها كما تشاء بشروطها ا ل ش ر ع ي ة لكن بذل المال عليه هو الذي لا يصح لعب الشطرنج ع ن د م ا جائز مع ا ل تراها ف إ ذ ا لعب به ا ل إ ن س ا ن لا مانع من هذا هذه الصولجان لعب به ما يجوز بذل المال عليه لكن لو لعب به ا ل إ ن س ا ن تسابق عليه جائز الذي يمنع هو بذل المال على هذه ا ل أ م و ر هذه ا ل ح ف ر ة يحفرها الصبيان في ا ل أ ر ض ويرمون إ ل ي ه ا النوى ويرمون إ ل ي ه ا ا ل ز ح ا ح إ ذ ا لم يكن هناك ما يبذل انه صنع قماره يجوز التسابق للعب بها وتبدو بها مهارات ا ل أ ط ف ا ل لا مانعه من هذا حتى الكبار قد يلعبون بذكر هذا ا س م ا ل ق و ل ف قريب من هذا قريبا من هذا لو تسابق الناس عليه ما لا مانعه من هذا لكن كلام على بذل المال في هذه ا ل أ م و ر فالذي لا يصح هو ب د ل المال على هذه ا ل أ م و ر نعم ق ا لا ل على بندق وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل و أ ن ا أ خ ذ اكثر منك على رجلي أ و على م ع ر ف ة ما في يدي خ ل ي شفع أ م وتر مفرد أ و زوج زوج او ف إ ذ ا هناك مال ما نانع لم من يكن هذا أن يحذر الإنسان يحذر صاحبه اختبر فراثته من هذا لكن الكلام على بذل المال ولذلك ذ ك ا ه ا مانع من ه ا قال عندكم الشارع وكذا سائر أ ن و ا ع اللعب ك ا ل م ت ا ب ق ة على ا ل أ ق د ا م وبالسفن والزوابق ل أ ن هذه ا ل أ م و ر لا تنفع في ن الزار ف م الحال كان غير ت ج فإذا ي ه ا للحرق هذا ضابط كل عام ف إ ن عند ذلك يجوز ا ل م س ا ب ق ة عليها هذا إ ذ ا عقد عليها بعوض و إ ل ا ما في عوض فمباح يعني يجوز لك أ ن تتسابق على كل ما ذكرناه إ ذ ا لم يكن هناك مال يبذل طيب بالنسبة المسابقة المسابقة السبق للأشياء التي عليها الآن المراد ما عليه يصح ويطفع فيه تصح تصح عليه ا ل م س ا ب ق ة يقع فيه السبق قال تصح ا ل م س ا ب ق ة على خيل وفيل وبغل وحمار لقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا سبق إ ل ا في ثلاث نصب وهو ك ن ا ي ة عن أ ن و ا ع السلاح ت د خ ل في الرماح والحراب والسيوف وما شابه هذا مما ذكرناه أو ويدخل به الجمل او حافر ويدخل حافر به كل ذي ح ا ف ر مما ي ت ت ا ب ق عليه ويحتاج إ ل ي ه في الحرب من الخيل والبغال و ا ل ح م ي ر على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ا ل ت ف ا ص ي ل في هذه ا ل أ م و ر نعم و ا ل إ ب ر في بلادنا هي ا ل م ع ر و ف ة ولذلك ح م ل ا ل خ ف ة عليها في غير, في غير بلادنا في جنوب شرق آ س ي ا في الهند في ا ل أ م ا ك ن التي توجد فيها الفيل من ذوي ا ل أ خ ط ا ء وبناء على هذا ف إ ن ه يكون داخلا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا سبق إ ل ا في ثلاث نصب أ و خ ف ي ن او ح ا ك ر وهناك ق ا ع د ة أ ص و ل ي ة عند ا ل أ ص و ل ي ي ن في العموم هل تدخل ا ل ص و ر ة النادره في العموم او لا تدخل مثل ا ل أ ص و ل ي و ن للصورة النادرة ب هذا الحديث قالوا تبقى لا إلا فلا ي ث ث مطل أو كف فلا شك ولا خلاف بين العلماء أ ن الجمل داخل في هذا الحديث وهو المعروف في بلادنا ولكن الفيل الذي ما كان يعرفه العرب ل أ ن ه ليس موجودا في بلادهم و إ ذ ا عرفوه يعرفوه, يعرفوه بالتناقض واحد ينقل عن الثاني ممن قد راى الفيل أ م ا الفيل فلا يتكلم عليه في مجتمعاتهم إ ذ ا تكلم إ ن س ا ن ما على ذوي ا ل أ خ ف ا ق ف إ ن م ا يريد بذلك ا ل ج م ل ت كلم على ا ل ن ا ق ة ت كلم على الابل بشكل عام ما يخطر بباله الفيل فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجوز ا ل م س ا ب ق ة على ذي الخف لا شك أ ن ه يريد به الكبله لكن هل تدخل به ا ل ف ي ل ة أ و مافي معناها من ذوي الاخفاف مما لا يعرفه العرب هل تدخل ا ل ص و ر ة ا ل ن ا د ر ة في العموم أ م أ ن ه ا لا تدخل ن د ر ت ه ا وعدم شهرتها بين الناس بعموم اللفظ فكل ما يشمله اللفظ يكون داخل سواء كانت ا ل ص و ر ة ن ا د ر ة غير م ع ر و ف ة أ و كانت غير م ق ص و د ة ما دام اللفظ يشملها ف إ ن ه ا تدخل فيه وتجوز ا ل م س ا ب ق ة على الفيله اذن كما تجوز ا ل م س ا ب ق ة على الجمل هذا ما يصح عليه وذكر وشيء ما تجوز ا ل م ن ا ض ل ة عليه ثم ما لا تجوز ما ذكر الآن ما تصح ا ل م س ا ب ق ة عليه وما لا تصح قال لا على طير مسابقه بين الطيور وصراع ما تصح ا ل م س ا ب ق ة على ا ل م ص ا ر ع ة يعني سبق يعني لا يصح مال على هذا كما ذكرت في الاصح عند أ ص ح ا ب ن ا نعم و أ م ا ما روي عن ركانه من وسلم أن النبي الله عليه وسلم صارعه ا صلى عليه ر ف كان يرعى الغنم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ر أ ي ك يا ركانه ان اصارعه فقال نعم فقال على شاه فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ركانه شديدا في قومه ومعروفا بينهم ف م قال ما ر أ ي ك مصارعك مره ة ثانية فقال ص ر ع مرة ثانيه ومره ثالثه قال ب ا رايك ان اصارعك على شاه الشا... فقال نعم فصارعه على شاه فصارعه أ خ ذ شاه ث ا ب ت ه فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يصارعه على رابعه فابى وجلس حزينا فقال ما م يحزنك يا ربانه فقال أ و ل ا ماذا أ ق و ل لقومي حينما أ ر ج ع إ ل ي ه م وقد فقدت ثلاث ة ش ي ا وثانيا ي ع ن ي أ ن ا حزين ل أ ن ن ي شديد في قومي م غ ر و ب ا ل ق و ت ي ولا ن ص ل ت مغلوبا و أ ر ج و أ ن لا يكون أ ح د قد اطلع علينا حتى لا تذهب هيبتي بين الرعاه ة يعني ك ل م كانوا ا ي خ ف و ن منه ف إ ذ ا راوه صرع ثلاث مرات فسوف تسقط هيبته بينهم قال وكان في, يعني بعد ذلك يعني كان في بدايه امره فلما علم ب ن ب و ة نبينا محمد النبي عليه الصلاه و س ل م قال وقال ا ل ق ص ة قال أ م ا الغنى ف أ ر ت ب ع ل ي ه فرد عليه ش ي ا ه و ولما ظهر أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ر ك ا ن ة علمت أ ن ه ما غلبني بقوته و إ ن م ا غلبني ب ق و ة قادر ق وجاء واسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيقول لل... يقولون النبي عليه الصلاة وإن كان الركاني أنه عليه طالع عليه فيقول قد والسلام الصلاة رد غنمه م ولذلك قال ل يا ا فصح س بالنسبه ق ة ل يجد دفع ا المصارع اما ارادا اذا أراد أن يتصارع بدون ق بدون مال فلا مانع من مال فلا ذ ذكرنا ا ما ا ب لعقد السبق سواء كان في ا ل م ن ا ض ل ة ام ب ا ل م س ا ب ق ة اتفق اثنان على التناظر او اتفقا على التسابق هل العقد يعتبر عقدا لازما يعني لا يجوز ل أ ح د ا ل م ت ع ا ق ل ي ن أ ن ينتحب منه أ م أ ن ه عقد جائز يجوز ل أ ح د المتسابقين أ ن ينتحب منه العقود ثلاثا لازمة تلزم الطرفين جائزة الطرفين العقد تلزم لكل لطرف وعقود وعقود وعقود يفسق يجوز وعقود جائزة يجوز لكل من الطرفين أن لازم لطرف آ خ ر مثل الرهن المكاتبه اذا رهنت شيئا عند انسان ما على مبلغ من المال ليس من حقه هو أ ن يقول لك بعد إ ب ض ا ء العقد أ ر ي د مالي قبل حدود ا ل أ ج ل لكن انت يحق لك أ ن تعطيه المال و أ ن ت أ خ ذ ما رهنته عندك ا ل م س ا ب ق ة و ا ل م ن ا ظ ل ة جائزا ام لازم قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى و ا ل أ ظ ه ر أ ن عقدهما لازم لمن قل لمن التزم العوض ة سواء كان الملتزم أ ح د المتسابقين أ و كان الملتزم ولي ا ل أ م ر أ و كان إ ن س ا ن ا من الناس العاديين كما س ي أ ت ي معنا وتظهر ا ل أ ن عقدهما أي ا لازم م ب ق ة والمناضلة ا ل لمن التزما العوض ة لا ج ا ه د وبناء على ه ذ انه ب ا ء على أ ن لازم فليس لاحدهما أ ح د ه م إذا التزمى المال فليس ل أ فسخه ولا ترك العمل قبل الشروع وبعده لا يجد أن يترك العمل قبل الشروع ولا بعد الشروع ولا يجد له الزيادة يجد يترك يجد بعد أن و لا نقص في ه العمل ي ن اتفقا على ان يتسابقا لمسافه ع ش ر ة عشرة الاف متر فيجب ان يزيد او ينقص ج ر ى العقد على هذا فيجب ان يستمرا على ما اتفقا عليه عند العقد نعم فلا يجوز له ترك ولا ولا له النقص منه العمل بعده مال ما المال فلا فيه في في له لا قبل السوء ولا ولا له الزيادة ولا ولا الزيادة يجوز تجوز تجوز ترك وشرط المسابقه ة يشي شروط ا ل م س ا ب ق ة قد المسابقة شروط المسابقة عشر امور لا بد ان تتوفر حتى ت ف ت ح المسابقه ة و ا الكلام اكد عليه الكلام على المسابقة التي يدفع فيها المال واما ما لا يدفع فيه مال فليتسابق الناس في المباحث كما شاءوا مدام الامر ليس محرما يتسابقوا كما شاءوا كل عليه على يدفع يدفع فيه في ليس فيجزوه على ما يدفع فيه المال ومن أ ج ل هذا ع ق د ه ذ ا ا ل ف ط ل و أ و ل من صنف ب هذا الموضوع هو ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم عند الفقهاء المراد هنا ب ح ث كله من أ ج ل المال الذي يدفع و اما إ ذ ا لم يكن هناك مال فلا تتابق الناس ما دام أ م ر ه جائزا كما ش ا ء إ ا ش ل ش ر و ط ا ل م س ا ب ق ه الشروط ا ل م س ا ب ق ة عشره الشرط ا ل أ و ل وهو الذي مر معنا الكلام عليه أ ن يكون المعقود عليه ع د ة للقتال سواء كان في الرمي في ا ل م ن ا ظ ل ه ام كان في ا ل م س ا ب ق ة ف إ ذ ا أ ر ا د الناس أ ن يتسابقوا فليكن على ما يستفاد منه في الحرب أ م ا إ ذ ا أراد يتسابق على الطيور من الطير وصعقها ا ر ف و ق وفي البنز الاكبر هذا لا ي ج د ز زكح المال عليه ل أ ن ه لا يستفاد منه في الحرب هذا أ و ل ا ثانيا علم الموقف و ا ل غ ا ي ة المكان الذي يبتدئون منه والمكان الذي ينتهون إ ل ي ه الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون المعقود عليه ع د ة للقتال الثاني علم الموقف و ا ل غ ا ي ة و ت ت ا و ي ه م ا فيهما أ ي في الموقف و ا ل غ ا ي ة فلو شرط أ ح د ه م ا أ ن يتقدم على صاحبه أ و أ ن ي ت أ خ ر عنه ف ت ا د العقد بينهما و ل الشرط يجود زفو م الموقف يتقدم أحدهما ا الحالة ولا الغاية لا طاحبي ل للآخذ ل في في يجود يتحدى وفي ويتأخر هذه أخذه وأن الثالث تعيين ا ل ف ر س ي ن وذكر ا ل ف ر س هنا للتمثيل وليس للتخصيص و ا ل ت ح د ي د و إ ل ا فكل ما يتسابق عليه مما ينفع في الحرب ينزل م ن ز ل ة ا ل ف ر س ي ن نعم تعيين ا ل ف ر س ي ن اذا تسابقنا على ا ل خ ي ر تعيين الجملين ا اذا تسابقنا على الجمال تعيين الناقتين اذا تسابقنا على النوق تعيين البغلين اذا تسابقنا على البغال نعم و ه ذ ا الشرط الثالث تعيين ا ل ف ر س ي ن نعم الشرط الثالث هذا هناك التقسيم ضمن الفقرة الثانية الآن الثقهيم الفقرة هذا الشروط الثالث الشروط الرابع امكان سبق كل واحد من الفرسين أ و الدابتين أ و ا ل آ ل ة التي نتسابق عليها أ م ا أ ن يكون أ ح د الرجلين ركب اداه أو او ة دابه عاجزه ذ أذاك هذا ا أذا الأموال الناس بالباطل هذا ما واحد يكون كل أن يجب يصح من ا ل ف ر س ي ن عنده ق ا ب ل ي ة ل أ ن يسبق الفرس ا ل آ خ ر ولذلك ت س ت ط ي ر ا ل م س ا ب ق ة ا ل م ن ا ف س ة بينهما أ م ا أ ن يؤتى ب د ا ب ة ض ع ي ف ة ه ز ي ل ة و د ا ب ة ق و ي ة سريعه لا ليست م س ا ب ق ة و إ ن م ا هو عبث إ ذ ا الشرط الرابع ان كانوا سبق كل واحد منهما هذا الشرط الرابع الشرط الخامس أ ن ي ر ت ب ا المركوبين ولا ي ر س ل ه م ا إ ر س ا ل ا يعني أ ن يركب كل واحد منهما ل د ا ب ة أ م ا لو أ ر س ل ا ا د ا ب ت ي ن لأن نحن انما د اجدنا هذا من اجل ا ل ت ر ب ة على الجهاد ومن اجل التهيؤ له والدابة وإن كان أن أثر كبير في موضوع إلا أن له أيضا أثر كبير فيه فالدابة سلاهما عنصر من عناصر السبب ولذلك لابد أ ن يركبان دابتين هذا هو الشرط الخامس فلو نعب بأنفسهما دفع المسافة فيعتبر أرسلهما لم لا المال ولا العقد على الشرط الثالث المركوبان بلا وتعب. يعني أن تقطع الدابتان المسافة كونهما أن أن يجريا هذا يمكنهما قطعها انقطاع نعب يعني يقطع وتعب تقطع بحيث يطح يطح يطح و أ ن تكون ا ل م س ا ف ة حين تعيينها في العقد مما يمكن قطعه فلو ت ع ق د على أ ن ي ج ر ي ل م س ا ف ة أ ل ف كيلو متر مثلا ا ل د ا ب ة لا تستطيع أ ن تجريا لمثل هذه ا ل م س ا ف ة وتموت في الطريق ا ل ع ق د يكون باطلا السابع تعيين الراكبين من الذي سيركب ا ل د ا ب ة الراكب له أ ث ر كبير الفارس له أ ث ر كبير في ق ي ا د ة الفرس الراكب له أ ث ر كبير في ق ي ا د ة المركوب نعم تعيين الراكبين لابد أ ن يكون معروفا فلو شرط كل منهما أ ن يركب دابته من شاء كما يجري اليوم في المسابقات هذه... هذا قمار ما يصح لابد أ ن يكون الراكب معروفا ل أ ن ن ي أنا لو أ ر د ت ان اسابق على فرس لي و أ ن ا أ ع ل م أ ن فلان ا ل سارس الماهر سيركب فرس الخصم قد لا اسابق عليه لا اسابق عليه أ ن الجنس يثيقني الفارغ لا شك أ ن له هو العنصر ا ل أ و ل في الموضوع الفارغ و ا ل د ا ب ة بنفس الوقت نعم وثامنها المال العلم بالمال المشروط لا بد أ ن يعلم إ ذ ا الشرط الثاني العلم بالمال المشروط جنسا وقدرا و ط ي ف ة طيب المال من الذي يدفعه قال المال له أ ح و ا ل دافع المال متعدد يجوز شرط المال من غيرهما كان يقول ا ل إ م ا م أ و أ ح د ا ل ر ع ي ة من سبق منكما فله في بيت المال هذا كلام ا ل إ م ا م و ي د ب ع ه من سهم المصالح ل أ ن في هذا م ط ل ح للمسلمين أن يتدرب يتدرب على الوسائل التي تفيدهم في القتال من سبق منكما, من من منكما فله علي كذا او قال الولي من سبق منكما فله علي من ماله الخاص لا مانع من هذا يعني يجوز له ان يخرج من بيت المال من سهم المصالح فيما يجوز التسابق عليه ويجوز ان يخرج من ماله الخاص فاذا ج ا ز لاحد الرعيه ان يجوز له من باب او لا、نعم. هذا المائده اما من ولي ا ل أ م ر و إ م ا من أ ح د ا ل ر ع ي ة أ و من أ ح د ا ل م ت ت ا ب ق ي ن هل يجوز إ خ ر ا ج ه من أ ح د ا ل م ت ت ا ب ق ي ن قال نعم و ل ا ب صور و يجوز من أ ح د ه م ا فيقول لصاحبي إ ن سبقتني فلك علي كذا هذا واحد منهم اذا طلعوا واحد منهم إ سبقتني أ ا ع ط ي ك عشره دنانير و إ ذ ا سبقت فلا شيء لي ع ل ي قال هذا يجوز بدون محلل لان ف و ر ة القمار قد ا ج ب ت لي و ع د دجائر ذ و ن ا ل م ا ل ف إ ذ ا طرقت ن يعطيك عشره ت ن ا ر و إ ذ ا طرقتك فلا شيء لي عليك يريد أ ن يظهر مهارته أ م ا م الناس المهم أ ن يدفعه للتسابق والشرط التاسع المحلل إ ذ ا كان المال منهما كل واحد منهما قال انا ادفع خمسين دينارا والخصم الثاني متسابقا ق ل ادفع خمسين دينارا ف إ ذ ا سبقتك أ خ ذ ت خمسينك و إ ذ ا سبقتني أ خ ذ ت الخمسين التي لي قال هذا ما يجوز إ ل الا ب م ح ل ل إ بمحلل إ ي ش هو المحلل قال المحلل له شروط أ و ل ش ي ن يكون فرسه ك ف أ ا لفرسيهما يمكن أ ن يسبقاه ويمكن ان يسبق كل واحد من ا ل ث ل ا ث ة صاحبه ك ي فان يكون وضع ل ل ل م ح قال ف سبقهما أ خ ذ المالين أ خ ذ مال الاثنين سواء اجا معا وراءه أ م ج ا ء ا مرتبا واحد منهم سبق الثاني انهم سبق الاثنين ف أ خ ذ ا ل م ا ل ي ن و إ ن سبقاه هما سبقا المحلل وجاءا معا و ص ل ا معا فلا شيء لي حديما وسنعرف ا ل آ ن ضابط م ع ي ه كيف تسلق الخيل وكيف تسلق الابل ش ك ل شيء ضابط وان سبقاه و ج ا ء معا فلا شيء ل أ ح د ه م ا وصلا معا كل واحد يبقى ماله معا و أ م ا المحلل فلا شيء له ل أ ن ه ت أ خ ر عنهما و ان جاء المحلل مع أ ح د ه م ا محلل مع واحد وصلاه فماله ذ ا لنفسه س ر ق ماله له ما خسر شيئا والمحلل ياخذ مال المسبوق ا ومال المتأخر ا ل ل ل م ل ذ معه, الم... معه ما ي ي ومال المتاخر للمحلل وللذي معه ف قول ي ل ق ضعيف عندنا هو ا ل م ح ل ل فقط و إ ن جاء احدهما ثم المحلل ثم الاخر فمال ا ل آ خ ر ا ل م ت أ خ ر للمتسابق ا ل أ و ل والمحلل ليس له شيء ل أ ن ا ل أ و ل سبق ى لاثنين قا ولذا تسابق ثلاثه فصاعدا يعني ان تتاخرت بين اثنين سبقين ث ل ا ث ة بين أ ر ب ع ة بين خ م س ة كيف تكون ا ل ج ا ئ ز ة كيف يدفع السبق قال ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة والرافعي إ م م ا ا ل في الشرحين كبير والصغير قال يجوز أ ن يكون للثاني ما ل ل أ و ل ل أ ن كل واحد منهما يبذل ج ه د ه ليكون أ و ل ا او ثانيا فالمساله خ ل ا ف ي ة عند أ ص ح ا ب ن ا الامام النوويون رجح فساد ا ل ع ق د إ ذ ا تساوى العطاء أ و تساوى السبق بين ا ل أ و ل والثاني نعم وان شرط للثاني منهم دونه قال يجوز في ا ل أ ط ص ح فجدت ح م ل أ ان تكون جائزه الثاني اقل من جائزه الاول واما الشرط العاشر والاخير اجتناب شرط مفسد ما تدخل في العقد شرط يعود على عقده بالفساد فان قال ان سبقتني فلك هذا الدينار شريطه ان تطعمه لاصحابه اشتري لهم عشره ا ط ع م ه م مليار فقال هذا ما يصلح أ ن ه يصلح مع م ق ت ضابط ي ت تمليك العقل لأنه ش ر يمنع م ك السباق التطرف ل ع بالابل ب والقي متى ب ت يعتبر ا ل ن ا ق ة س ا ب ق ة م ت ى ع ت ب ر ى البعير س ا ب ق ة أ و الحصان قال وتبقوا إبلٍ بكتف لأن حينما تجري ترفع على هذا لأن الناقة رأسها حينما وقيل ب ب ن يكون ا هذا ا ء على ل س بالكتف وسبق خ بعنق للقوائم أ ن خصانا م يمد ا يجري ع ن ه ف ي ك ن ض ب السبق بالأعناق يصب السابق ب ط ا ا أول وقيل ل رأسه يكون كذ هو و فيهما قول ض ل ي س بالرؤوس ا ل و أ ف نعم هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م س ا ب ق ة على الحيوانات التي تنفع في الحرب أ واما ل الناس و ا يستفيد ن ه في ا ل ح ر ب و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ن ا ظ ل ة الرمي بالتهام ت ايضا ب ع ل ه ا أ ي لها شروط قد يشترط ل ل م ن ا ظ ل ة بيان ان الرمي م ب ا د ر ة أ و محاطه اصطلاحات متعرف المبادره ن ا ا س في ل ا ا ض ي ل م ان يبدر احدهما ب إ ص ا ب ة العدد المشروط مع استوائهما في العدد والرمي والرمي فإذا قال ل هذا مثل أنت إ أنت أصبت أحداث وعندنا تسعة طلقات عشر على عشر ا ل ذ يسمى يصيب يكون ي أكثر هو هذا الفائد ا ل م ب ا د ر ة وهي أ ن يبذر أ ح د ه م ا ب إ ص ا ب ة العدد المشروط ف إ ذ ا أ أصب... ص ا ب الاثنان ن ك ث ر ع د د م ا ي ر ب ح واحد منهما اذا أ ص ا ب أ ح د ه م ا أ ك ث ر من صاحبه ضمن, العدد ضمن الاهداف ا ل م و ض و ع ة والطلقات أ و ا ل أ ح ج ا ر أ و ا ل ا ت ه ا م أ والنبال التي تستعمل ضد العدد المحدد الذي يصيب أ ك ث ر هو الذي ياخذ ك و ن ف ئ ز ا والذي ً ي أ المال ويشترط ل ل م ن ا ظ ر ة بيان أ ن الرمي م ب ا د ر ة وهي أ ن يبدر احدهما ل إ ص ا ب ة العدد المشروط فمن أ ص ا ب واي عدد فهو ن ا ظ ل لمن لم يصبه ي نعم أ و بيان أ ن الرمي في ا ل م ن ا ض ل ة م ح ا ط ة وهي أ ن تقابل إ ص ا ب ا ت ه م ا ويطرح المشترك فمن زاد فيها بعدد ما فناظر للاخر ر عن م ه نحن نرمي عشرين تهما تهما وأنا أصبت م س ة ع ش هدفا والثاني أصابه عشرة أهداف تكون وأنت الفائز. إذا أربعة تكون نتيجه ر ا ل ش ق القصمة ة القديمة واحده وانما هي ط ر ي ق ة العقد التي كانت تجري بين الناس في الماضي فمن زاد بعدد كذا فناظل أ ي ناظل لصاحبه و ي س ت ر ط في الرمي مُبادرة أو مح... سواء كان بالمبادره م ي او ا ل بالمحاطه نرمي ر م سهم أن أ ر بيان عدد نوب الرمي نرمي أنا أنت عشر مرات مرة أرمي ومرة ترمي سهم سهم او اني ارمي انا خ م س ة وانت ترمي خ م س ة وانت ترمي العشره وانا ارمي عشر كل هذا جائز ة عشرة اصيب فائزة وضوارج كثيرة. هذه ضوارج قديمة كانت موجودة. هذا عشرين كثيرة قديمة الشيء الذي من موجودة موجودا في ذلك الزمان حتى تكون هذه مقاييس ذلك يستعملها ا ل ن ا س في ا ل ر م ا ي ة ف ي التي تكون س ا ئ د ة بين الناس لابد أ ن تكون م ع ر و ف ة المهم أ ن ه قبل أ ن يناضل صاحبه لابد أ ن يكون عارفا بالشروط التي يجب أ ن تتوفر حتى ي أ خ ذ المال لا الهدفه كيف يجب أن تكون الرماية فالوسائل تختلف والضوابط تختلف اليوم وسائل الفائد بد يجب يصيب يجب أن أن أن تكون لتعيين يعرف كيف كيف في كثيرة ب الشرط ر م م ي وكلها و جائزة و ع نعم ا ل ش ر الرابع بيان م س ا ف ة الرمي هذه الشمس لا بد منها تختلف التثنيات تختلف ا ل و س ا ئ ل لكن لا بد من هذه الامور ة الرمي نرمي من مئة أن أ قعد متر قعد مئتي م ت أو ما الخامس نرمي تسمى شابها هذا الشرط بيان الزريئة التي نرمي إليها هذه تسمى بالغرض كانت كبيرة هذه قدر غرض ذريئة فالاصابه فيها س ه ل ة وكلما ص غ ل ت كلما كانت ا ل إ ص ا ب ه ادق لابد ان تعرف ا ل د ر ي ئ ة التي ي ر م ي إ ل ي ه ا بثنان طولها يجب أ ن يعرف طولها ويجب أ ن يعرف عرضها ويجب أ ن يعرف سمكها إ ل ا إ ذ ا ع ق د على التناظر بموضع ف ي د ر ي ئ ة م ع ر و ف ة في غرض معروف في هذه ا ل ح ا ل ة لا داعي لذكره في العقد ل أ ن ه معروف والمعروف عرفان كم مشروط شرطه ل الشرط يحتاج أ ن يذكر في العقل ا الثالث صفة الرمي. صفة الرمي. وهذا ل الرمي ي ي الرمي ب ن ا صفة صفة و أ ي ض ا يشترك به ا ل ق د ي م والحديث هل هو قرع يعني أ ن يصيب ا ل ج ر ي ئ ة ويسقط ليس من الضروري أ ن يفوت ي ه ا أ فيها او ان يخنقها ب ة الشن ويسقط بلا خش تصيب ويسقط أ و خزق وهو أ ن يثقبه ولا يثبت فيه يذكب ولكن ل ايضا ث ب ت فيه ي أ م ه ا ر ة من مهارات الرمي أ ن يصيب الهدف و ي ق ل ق ه ولكن لا يثبت السهم أ و المرمي بالهدف أ و خزق وهو أ ن يثبت فيه أن يصيب الهدف فيه او ل ه د ف مرق وهو أ ن ي ص ي ب هدفه ويتجاوزه. ويتجاوزه وهذا أ ي ض ا يكون بوسائل ا ل ر م ا ي ة ا ل ق د ي م ة وسائل ا ل ر م ا ي ة ا ل ج د ي د ة على تباين لا بد منه بين القديم وبين الجديد ف إ ن أ ط ل ق ا ما عينا شيئا من هذا ذكرا كل ا ل س و ط ولم ي ذ ك ر هذا إ ي ش يكون الوضع قال اقتضى ا ل ق ر ع ة ل أ ن ه المتعارف عليه في ذلك الزمان إ ذ ا اليوم تعرفنا على شيء اخر ا ل ر م ا ي ة شرط ا ي خ ت ر ق ه ا ل ح ا ج ة الذي ي ر ن ي إ ل ي ه يحمل عليه شرط أ ن يثقبه ويستقر فيه يحمل عليه وهكذا فيحمل على إ ذ ا ضبط هذا أ ف ض ل إ ذ ا لم يضبط يحمل على المتعارف عليه في كل زمان ومكان ف إ ن ا الطقاء صدى القرعه ويجوز عوض ا ل م ن ا ظ ل ة من حيث يجوز عوض ا ل م س ا ب ق ة إ ذ ا كان المال من ولي ا ل أ م ر أ و من الناس او من احد ا ل م ت ت ا ب ق ي ن دون الاخر او من كلا المتسابقين مع وجود المحلل نعم وبشرطه يعني وبشرطه المسابقة في ما جاد المناظرة لا كان هذا بالنسبة لليوم ي خ ت لا ف ل شك ان ل الدقية ي و م عرب العبره س م ا الى الارض اختلاف ي ن ي ك ي جدا رد فلا من ن ت ع ي اليوم بالرمي ن س للوسائل ب ة الزمن الماضي القوسان في ا ة العبرة لا بالرن ان شك طبيعي هذا سيف و سيف ا ل عمري فاين ساعده له اثر اما ا ل ب ن د ق ي ة اليوم في الاثر ما عرف في ط ب ي ع ة ا ل ط ل ق ة و إ ن م ا اثر اليوم في التسديد و ا ص ا ب ة الهدف ب ا ل ن س ب ة للمدافع الراني ليس له سلطه على المكثفه م ع ر و ف كم متر يودي ع ر و ف ة كل آ ث ا ر ه م ع ر و ف ة والراني غالبا ً ليس له أثر قد يكون له أثر م اثر في شك أنه له لكن ليس كالاثر الموجود في الرمح أو متى ومتى يكلف الخذيفة و م تكون ى ت م ج د ي ة اطلاق ا ل خ ذ ي ف ة ب ا ل ن س ب ة للهدف الذي يسدد اليه ليس كل اطلاق يؤدي نتائجه هذا توم العبرة كل على في هذه في هذا العبرة الاعتماد الرامي الامور ما البوابط التي توم يأتي الماضي كل على شك كانت في في في في في في شيء يختلف منها عن الضابط التي يجب أ ن تكون ه اليوم واليوم ضابط أ ي ض ا م و ج و د ة و م ع ر و ف ة لكن الضابط الكلي هنا ب ا ل ن س ب ة لما كان موجودا في زمانهم أ ن القوس ة ما له أ ث ر ولذلك لا يشترط تعيينه ل أ ن ا ل ع ب ر ة مائه ب ا ل م ا كانت في الرامج اما اليوم ب ا ل ن س ب ة ل ل آ ل ة لا بد من تعيينها إ ذ ا كانت في غير الوسائل القديمه、نعم. ولا يشترط تعيين قوس وتهم ا ل فان عين لغه ا ل م ن س ب ه للماضي اذا عين ا لا قوس او اتهم ل لغه واليوم لو ارادوا ان يتناظلوا على التهام وقوس مما, مما هو معروف ا ل وشائع في ذلك الوقت نعم قال ا ل و أ ظ هذا ر اشتراط بالرمي بيان البادئ ا من ل ي يبدأه من ل ر ا م ي ي ن هو ذ ا ه الشرط السابع المختلف في هذا الأظهر من قولي إمام الشاشعي فحمه الله فحمه تعالى أنه بين د من, من ب ا اثنين ل بالرمي المتناظلين ب طيب ا د ئ من من هذا هل يجوز أ ن تجري م ب ا ر ا بين فريقين قال نعم يجوز ان تجري ا ل م ب ا ر ا ة بين فريقين قال ولو حضر جمع ل ل م ن ا ظ ل ة ج م ا ع ة ك ث ي ر ة حضرت ل ل م ن ا ظ ل ة فانتصب زعيمان يختاران أ ص ح ا ب ه م ا هذا يختار ج م ا ع ة وهذا يختار ج م ا ع ة كما نعمل نحن اليوم في كل الالعاب التي نلعبها فانتصب زعيمان يختاران أ ص ح ا ب ه م ا جازا وللجواز اربعه شروط جواز الاختيار أو جواز و الشرط بين قديقين أربع الثاني تعيين الاصحاب قبل العقد قبل أ ن يجري العقد لابد أ ن يعين الذين سوف يتناضلون في الشرط الثالث اتواع الحذبين هنا, خلت وهنا, خلت هنا عشرة وهنا عشرة عشرة وهنا عدد هنا خلطة خلطة والشرط الرابع إ م ك ا ن ق س م ة الاتهام عليهما بلا ك ث ر يعني يكون مثلا أ ر ب ع ي ن لكل يعني يقسم على يقسم ل أربعة واحد ي أ خ ذ ع ش ر ة ما يكون عندنا هناك ك ث ر ولا يجوز شرط تعيينهما ب ق ر ع ة قل له والله نحن فريقان لكن أ ن ت تاخذ فريقك ب ا ل ق ر ع ة ما يصح ربما خرجت ا ل ق ر ع ة بالاقوياء لفريق و ب ا ض ع ف ا ء لفريقين آخر ما يصلح ولو تنازع الزعيمان فيمن يختار و اولا أ من الذي يختار و اورقا ل ا بَيْنَهُمَا قَلُقْ ع لقرعه م ت تخرب ع د د ة فالذي ل ة و الذي يختار أولاً لأن الاختيار الأول له أثر. لأنه أثر قد يكون في ع ب ي ن واحد م ن أكثر ا ل لعباً أولاً فلابد القرعة ن من ن ا رمياً فيختاروا جاء س أو المتناظرين أو اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه قال د بطل ع ه فيه د في في بطل ا ل ن بالظن ب الذي البين خ أ ه ظنه العقد ع ب ا وإذا ج تخريب الفريق فيه وتقط واحد واحد جزقه من من الحزب الآخر جاهل الحزب الآخر واحد طيب في هذه ا ل ح ا ل ة العقد جرى على خ م س ة هنا و خ م س ة هنا ولان اسقطنا واحدا كم نسقط واحدا مع ابقاء ا ل أ ر ب ع ة نحن عندنا في البيوع ق ا ع د ة ع ا م ة م ش ه و ر ة شرحتها لكم او ذكرتها لكم مرارا وهي تفريق ا ل ص ف ق ة ف ي م لو باع ا ن ت ا ن جائزا وغير جائز جمع العقد جائزا وغيرا جائز العقد وغيرا فما هو حكم العقد هل يلغو العقد لأن الصفقة العقدة الجائز أم أننا نجري جائزا جائز في جمعت وغير و هل في غير ا ج ا ئ ز ع نفرق د ن قولان مشهوران ا ي المذعب وهذان القولان موجودان الفقهاء قولات كل عند ف ي الصفقه ة ل ن فنجري ل الصفقة ف العقد ة في الجائز منها ونبطله في الباطل أ م نبطل الصفقه كلها ا ل أ ظ ه ر من قولي أ ص ح ا ب ن ا أو ق وفي ل ل ي إمام ا ا ش ع أنه أسممنا كان كان يفرق في الصفقة فما كان جائزا وما بطلان ا ل غ ي الباقي نعم مطمان وفي قولا تفريق ا ل ص ف ق ة أ ظ ه ر ه م ا أ ن ه ا تفرق فيصححنا فيلعقد العقد ة فلهم جميعا الخيار عند ذ ل ك ج م ي ع لهم الخيار بين نحن صححنا لكن من حقهم ان يلقي ق و لا ن العقد ومن حقهم ان يجيزوه في ا ل ب ق ي ة ف إ ن جازوا وتنازعوا فيمن يسقط ب د ل و اجلس العقد مشينا من الذي س س ق ط الفريق ا ل آ خ ر اختلفوا فعند ذلك فسد العقد ويرجع و ا يعمل و ا عقد من جديد طبعا هذا له أ ث ر كبير كما تعرفون جميعا و إ ذ ا نظر حزب حزب تفوق قسم المال ل ح س ب الاصابه ص ب الفريق أ خمسة أ د ا ف وقيل ن هدفين أصاب يأخذ يأخذ ما الناس المال الواحد في سوية س م ت ا ا خ ف الآخر ي ت ولما ت ا و اصطحح هنا ا ل ق ط ي ب الشربيني ب أ ن المال يوزع على الفريق الغالبي بالتويه ان إذا كان ا ل ج ا ئ ز ة خمسين دينارا وكان اللاعبون خ م س ة ف ي أ خ ذ كل واحد منهم ع ش ر ة بناء على هذا القول الثاني الذي الخطيب الشربيني وضعفه الإمام النووي رحمهم الله تعالى قال في الإصابة المشروفة أن تحصل بالنضل لأنه المتعارف تحصل لأنه ويسترط في طححه رحمهم وضعفه أن ايش بعفل ب ا ل ن ظ ل ب ا ل ض ب ا هنا وبعض العبارات التي ذكرها أ ص ح النصل ا يعني هل ا ل ع ب ر ة بطرف النصل ا ل أ و ل والعبره ة ب خ ر ا ل ع ب ر ة ب أ و ل ه أم بآخره ام ل ب ا ل و ت ر ا ل س ه ويشترط ب ا ل إ ص ا ب ة ا ل م ش ر و ط تحصل بنظر ا ل النصل برسل ا في مقدمتي الشيء الطبيعي الرمح ي الطبيعي يصيب م م ق د ت هذا بمؤخراته يصيب مقدمته ه هو الشيء الطبيعي فلو سرف في فقطع ف الزهم القوس الوتر القوس وتر أو قوس أو أو أو حيوان عرض ضرب كثر عرض عرض شيء شيء إن صدم به اصطدم ب لكن ا م ل مع هذا وصل التهم إ ل ى غ ا ي ة و أ ص ا ب هل يعتبر أ ما ل يعتبر قال فلو سيف وتر أ و قوس أ و عرض شيء انصدم به ا ل ت ا م و أ ص ا ب فسب له ما في م ش ك ل ة نهائيا إ ذ ا أ ص ا ب وصلنا إ ل ى ا ل غ ا ي ة الغايه أ ن يصيبه و إ ل ا ما أ ص ا ب قال لم يحصل عليه ما يحصل عليه هدف ل س أ ن ه حدث لو عارض منعه من إ ت م ا م الرمي على المراد من ا وجري أو ا ن ت ا ا ل ق و أو س م ا ي ع ر ض من الوتري ع ا قال ر ض ق ولو ل ن ح ا ل غ ر ض ة رمى ب امتثال ل س ج ا ء الريح حملات الجريئة آخر في من مكان مكان الجريئة إلى وقس ل ن ع ا ل أما ن ق ل فاعل في شاف ا ل س ه م فيه حيبشي حط او ل ج ر ي ئ ة ما لا نقلت ل ا ج ر يعرض ئ ة ب من العوارض فاصاب أصاب الموضع يعني رمى إ ل ى هذه ا ل ج ه ة جاءت الرياح فنقلت ا ل ج ر ي ئ ة لكن السام نزل في الموضع ي ح س ب و ل ا ما يحسب قال فلو نقلت الريح الغرض فاصاب موضعه حسب له. موضع له مثل ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة والا إ ل ف يحسب عليه فلا يحسب عليه ل أ ن ه ا ل د ر ي ئ ة التي نريد الرمي إ ل ي ه ا ذ ه ل ا وبناء على هذا إ ذ ا أ ص ا ب المكان حسب له و إ ذ ا لم يصب ما ي ح س ب عليه جاء من يؤخذ ب ا ل أ ح و ا ض نعم كما ترون ولو شرط خسق ونحن قلنا في الخسق أ ن يثبت فيه أ ن يصيب الدليئه ويثبت فيها ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط بعد أ ن ثبت سقط أ و لقي ص ل ا ب ة سقط وثبت لكن كان معه شيء صلب جدا فسقط حسب له ل أ ن السقوط لم يكن بسبب الرمي أ و الرامي و إ ن م ا بسبب شيء عارض عرض للتهم أ و المرمي وصل وعلى وصل الله على محمد وعلى آله سيدنا الله محمد